ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى من المتقين الذين يؤمنون بالغير ويقيمون الصلاة ومما رزقناه منفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن آخرته يقيمون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون وإلهكم إلا هو أحد لا إله إلا الرحيم الله لا إله إلا هو العلقا لا تأخذه سنة ولا نوم وهو ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسل السماوات والأرض لا يوده حفظهما وهو العليم العظيم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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا وفرانك ربنا وإليك المصيد لا يكلف الله نفسا إلا وتعالها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفونا واغفر لنا ورحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك الغتوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض والباسد الخافض الرافع العظيم المذل السميع البصير الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الأثور الشكور العلي الكبير الحفيظ النقي العزيز الجليل الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين والي الحميد المحسن بديع المعيد المحي المميت. الحي القيوم الواجب الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم الواخر الأول الأخير الضايع الباطن البان المتعال البر التواب المنتقم العثور الرؤف مالك الملك للجلال والإكرام. الرب المقتل الجامع الغني الغني المانع الضار النافع النور هذا البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن شابهة الأمثال صفاته وشهدت بربوبيته آياته ودلت على وحدانيته مصروعاته واحد لا من قلة وموجود لا من علة بالبر معروف وبالإحسان معروف بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أول قديم بلا ابتداء واخر كريم بلا ابتهاء لا ينسر إليه البلون ولا تفنيه تداور الآوقات ولا توهل السماء وبذكره أنسى المخلصون، وبرؤيته تقروا العيون، وبتوحيده بتاج المسبحون، هدى أهل طاعته إلى صراط مستقيم، وأبى أهل محبته جنات النعيم، وعلم عدد أنفاس مخلوقاته في علمه القديم، ويرى حركات أرج النوم في جنح الليل البهين ويسبح الطائر في وكره ويمجده الوحش في قفره محيط بعمل العبد سره وجهره وكفير للمؤمنين بتعيده ونصره وتطمئن القلوب المجلة بذكره وكشف ضره ومن آياته تقوم السماء والأرض بأمره أحاض بكل شيء علما وغفر دنوب المذنبين كرما وحلما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم اكفر السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العليه العظيم سبحانك لا نحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جارك يفعل الله ما يشاء بقدوته ويحكم ما يريد بعزته يا عيو يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيف يا غياف المستغيفين لا إله إلا أنت بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين ووفقنا يا أرحم الراحمين أصلحنا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 تسميما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم المصلي ولا صلاة على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.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 اللهم صلِّ وسلِّم على روح سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم في الأرواح وصلِّ وسلِّم على جسده في العجساد وصلِّ وسلِّم على اسمه في الأسماء اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد صاحب العلامة وصل وسلم, وسلم على سيدنا محمد صاحب الشفاعة والكرامة وصل وسلم, وسلم على سيدنا محمد صاحب النبوة والرسالة اللهم صل سلِّم على روح سيدنا محمدٍ في الأرواح وصلّمَ سلّم على جسده في الأجساد وصلّم وسلم على اسمه في الأسماء اللهم صلّم سلّم على سيدنا محمدٍ صاحب العلامة وصلّم سلِّم على سيدنا محمدٍ صاحب الشفاعة والكرامة وصلّم سلّم على سيدنا محمدٍ صاحب النبوة من رسالة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو من الشمس والقمر وصل وسلم على سيدنا محمد عدد حسنات أبي بكر وعمر واثمال وحيثار رضوان الله عليهم أجمعين وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأمراق الشجر اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد الذي جاء بالحكمة والموعظة والرأفة والرحمة على آله وصحبه وسلِّم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 الذي اخترته على كل حبيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين وشفيع المذنبين يوم يقوم الناس لرب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما ينبغي لشرف نبوته ولعظيم قدره العظيم صل وسلم على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم صل وسلم على سيدنا محمد الرسول الكريم المطاعم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب وعلى أبيه إبراهيم الخليم وعلى أخيه موسى الكليم وعلى روح الله عين سلأمين وعلى عبدك ونبيك سليمان وعلى أبيه داود وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم وبارك على عين حماية وزين القيامة وكنز الهداية ودراز الحلة وعروس المملكة وشمس الشريعة ولسان الحجة وشفي عمتي وإمام الحضرة ونبي الرحمة أسعدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آدم ونوح وإبراهيم الخليل وعلى أخيه موسى الكريم وعلى روح الله عيسى الأمين وزكريا وشعبه على آلهم كلما ذكرك الماكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط يدين العطية يا باصق اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية يا غافر الذنب والخطية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورا سجية وعلى آله وأصحابه بررة نقيتي واغفر لنا يا ربنا في هذه الوقتية لا إله إلا الله محمد رسول الله إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا سندي يا ملابي وذخري أنت تكفيني حق لا إله إلا الله محمد رسول الله إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب الوقت يا غوث الزمان يا خلاصة الأنبياء يا جوهر الكونين لا إله إلا الله محمد رسول الله إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم يا رافع الزرائي وانت عين الوراء ويا ملجأ الفقراء يا صاحب العين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم جعلت مدح رسول الله معتمدين علّه عند تكفيني كافيني حق لا إله إلا الله محمد رسول الله إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أتاني بشير والذي الذي معه بفضله أنت تلقيني ملاقيني حق لا إله إلا الله محمد رسول الله إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم ألف بعدها مئة مضروبة في ثمانين ألف تسعين حق لا إلا وهي إلا الله محمد رسول الله إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على النور المبين أحمد المصطفى سيد المبين أجمعين. يا الله يا رحمن ارحم المسلمين ألف صلاة ألف سلام على السر العظيم أحمد المسططى سيد العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا حمام يا منان توفنا على الإيمان صلاتي وسلامي على بدر التمام إلى يوم القيامة وفي طول الزمان صلوات الله على من له الشامة علامة محمد صلى الله عليه وسلم ضلل بالغبامة يا مصطفى شيئا لله يا سر من سر الله يا مصطفى شيئا لله يا فيو من فيو الله يا مصطفى شيئا لله يا نور نور الله يا متجلي إرحم ذلي يا متعالي أصلح حالي يا رسول الله غوثا ومددا يا حبيب الله عليك المعتمد يا نبي الله قل لنا شافعا أنت والله شفيعا لا ترد يا ربي أنت الله يسر لنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصل وسلم بجلالك على أشرف نور جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين